بوك تو تريدسة ثلاثون ثلاثون ورستراني 2. في المطعم اثنين في المطعم اثنين كليلاس كشك لانكو سوكو واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح كليلاس كاشكليانكو واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون كليلاس واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم يا خ بكغ شروون هذا أريد كأس نبيذ أحمر من فضلك كأس نبيذ أاحمر يا خ بكغ بي هذا أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك كأس نبي أبيض؟ я хотела бы бутылку شامبانيا من فضلك قنينه شامبانيا ты هل تحب السمك هل تحب السمك ты هل تحب لحم البقر هل تحب لحم البقر هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Я хотел бы что-нибудь без شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Я хотел бы закуску с гаротнины. اريد خضروات مشكله. من فضلك طبق خضروات مشكله يا حابب شيء شيء ممكن اخده شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل وهم هل تحبه مع الارز هل تحبه مع الأرز؟ فان гэта з локшынай. هل تحبه مع المكرونه؟ هل تحبه مع المكرونه؟ فان гэта з бульбай. هل تحبه مع البطاطس؟ гэта не لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه يже холодное اطعام بارد الق طعام بارد لم أطلب هذا ما طلبت هذا зайдите калі ласка на Кропка, букв и скачайте опошнюю версию.